بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصل شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ قال والله لن يصل شيء بغير الله فكيف يوصل الله بغير الله؟ فإذا كان من يهدي إلى الله.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 ثم قال الله الكلمة التي توجب على العبد أن يستكين بين يدي مقام ربه قال الله جل وعلا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها سه يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إن العبد إذا تأمل كم حر من الناس من هذا النور يعلم أنه فضل من الله محكم كم من أستاذ في جامعة لا, لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها تتسابق إليه الفضائيات تتزاحم عليه القنوات وله من المال الوفير والجاه الشيء العظيم سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب عرف كذا عرف هذا كله وأتقن وبز أقرانه وتطاول على رفقائه وغاب عنه نور الله جل وعلا فلم تكتح العيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق يهدي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.